كُلَّمَا أُذِقُوا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ كُلَّمَا أُذِقُوا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا به وَتَوَلَّوْا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي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 أَمََّّذينَ آمَنوا فَيعَّمونَ أََّهُ الحَقُّ مِروَبِّهِمْ فأَمَّذينَ آمَنوا فَيََّونَ أَنَّهُ الحَدُّ مِبِّهم وَأَمََّّذينَكَفَعُوا فَقُلونَ مَاذاَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَذَا مَسَلَ مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا غَاوَ وَأَنَّ اللَّهَ بِإِذَا نَزَلَ وَبِاللَّهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كثيرا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ أن يوصل ويفسدون في الأرض الذين ينقذون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولا كَهُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَا هَٰذِهِ كَهُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَفخَرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كَيْفَ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 وََّذ خَلَ قَلَك ماَا في الأوّْ جَسُم متَو إ السم فَسَهُ سَب سَاس وَهُوَ بكُ شيءَ النليم وَهُو بكُ